لأنه ذهب سيدنا الخوري قدس صفور من بين المشهور الى أن التفصيل بين ما يليق بالحال وما لا يليق خاصا بالامور الدنيا ولا يشمل القربعة فإن ما يتركه المسلم والمؤمن في القربات لائق بحاله على كل حال ولو ان المسلم استثنى قوته الضروري وصرف بقيه الاموال كلها في القربات يعد ذلك لائقا بحاله ويكون من المؤمن و لا يجب عليه الخمس في <تصفيق> الدين و الكلام من سيدنا ابو اند سيسرور محل تامل من وجهين اشرنا اليهما في المتبقى الوجه الاول انه التفصيل بين الامور المنيين و غير كامل لا كل أمر إذا لم يكن محظمان فهو أخطوي ليس أمر الدنيوي لنعنى أنه اختببوا هذا الإنسان استثنى القوت الضروري وصرف بقية أمواله في المسجد هذا أمر في نظر سيدنا لو أنه استثنى القوت الضروري وصرف بقية أمواله في أقراض المسجد لماذا هنا سيدني يقول لله يلي الفتحابي هذا أمر الأخروية تقراب المؤمنين أو أنه استثنى الفوت الضروري وصرف بقية أمواله في هدية هذه لهذا المؤمن شير لهذا أو هدية أمر مستحب طبعا هذا أمر الأخروية كيف لا يلي الفتحابي كيف يجب عليها كبير أو أنه استثنى الفوت الضروري وصرف أمواله في ضيئه لنا ويواصل الناس عمره مستحيل ليش ومحقر الله ليش عليش ولذلك ينفرق تلقيق بين الله و الحال و العالم لا تلقيق وين هو الأمر الدنيا بذلك يجيب طلب لنا نتال نتال لأمر الدنيا إنسان يصرف أمواله في رياسة الناس إنسان يصرف أمواله في الهبل الناس إنسان يصرف امواله في اقراب الناس إنسان يصرف امواله مثلا في مثلا مساعدة الناس على اي حال هذه امورا بنظر سيدنا دنيويه يفصل فيها بين اللاخذ الحال وغير اللاخذ الحال مع انها امور وقويه من جمله القربات نعم لو صرف امواله في محرم لم يكن مستثنى، لانه محرمه وصرفه المحرم ليس مهم نتان أما ما سوى المحرمات يقول قوية إذن استرسنات أنا يأخذنا سيارات أخذ أربع سيارات أليه أربع سيارات من باب التلسعة إسراء إسراء محرمات لا يطلق فإذا ما أمر محرم إذا كان أمر المحظم ليس إذن اذا إذا كان ينبال التوسع فأمر المصاب <تصفيق> فإذا التقصيد بين الأمور الدنيوية والأمور الأقوية يتعلم لك ثانيا بأنه الله نعلم وش مباحث مباحث شراء السيارة شراء السيارة نعم باشم وش ويانا حرفت وسيحب على <تصفيق> أن نتبعه تعطلون أيها كان فحين إذن نحن نقول الإرادة الثانية أنه لا يخلو مقتضى القاعدة المتسالف عليها بين العلماء جميعا ومنهم سيدنا الحوائي قدس سره أن العناوين تحمل على مفاهيمهم العناوين الواردة في النصوص تحمل على مفاهيمها الفنية، ومن تلك العناوين عناوين مأونة، المأون إما العلام معنوية أو طبقاً متسالب عليها وهم سيدنا ومنذ ذلك على ذلك نقول صرف جميع المال في القرابة، إما مأون بنظر العرض وإما سبب. قالت له ما نعرفه انما انه ما اغنى بن الغرغر فانه سفهاء افعلي سماويه بن من يحول نفسه من فقير الى غني افعى من يحول نفسه من غني الى فقير ويطرد جميع امواله في بناء المسجد ويجعل نفسه فقيرا لا يقال عرفا ما صرفه المؤمن لقال ولذلك يحجرون عليه في ولا يسلمونه أنوال صدية وأنوال يكين فوائدونه رشيدا فإذا كان هذا بنظر العرف سفاه وليس من المغنى فلا نحال يتعلق من الفمس لأن الفمس بعد المغنى فإذا لم يعد مغنى فهو موضاني انكلت بأن الشارع يخطئ العرض بهذه النحية صحيح العرض يعرض دروس بهذه الشارع يعد لأن ما يصرفه المؤمن في القربات يليق بحاله على عدة في الحال. فهذا الباب من باب تخطئة الشارع للعرض فهذا الشارع هذا من باب تخطئة الشارع للعرض وأن العرض مثلا يقول بأن هذا مؤونًا إذا العرف عرف الشرع إلا مؤونًا إن باء تخطئة الشرع كما ان العرف مثلا العرف فرضوا مثلا يعرض نقطة الهام أو نقطة الهور ليست قذارتين الشرع للجوار إن باء تخطئة الشرع للأرض أقول تخطئة الشرع للأرض لابد أن على عرفنا يعد هذا مهونة عقل يعد هذا سفه ولا يستكميناه أنت تقول بأن هذا لا تختار الشريعة مش النص الشرعي دار على دلع. ذلك لو كان عندنا نص خاص يدل على أن ما يصرفه المؤمن في القربات ولو قدر على نفسه يعج مهونة لا إذا ما أكون خاص عموم عم الأجلة لا تدل على ذلك سنتمسك بعموم الأدلة كيف عموم الأدلة الآن؟ لن تنزبر حتى تنفقوا مما تفقه روض عمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما ونسينا لا تنزد الأدلة هذه الأدلة بعمومها تدل على استحباب الصدق والانفاق حتى ولو قثر الإنسان على نفسه فنتمسك بعموم هذه الأدلة لاثبات تطبيق الشرع في العموم لو قال هذا رسلنا نقول ربنا لله لأن لا أدلة في مقام بيان أصل الإسلام لا في مقام بيان الجنة بينهم ماذا تعارض هذا هذا لله ليت أقيم الصلاة أقيم الصلاة شو من بيت يدل على آكل وجب الصلاة أما لو تعارض الصلاة مع إنفاق الغنيط وما هو المقدّد فقط أما لو الذين في الصلاة مثلاً ثلاث الناس ما لا يحصل نتعب بالله وهو مقام بيان هذا المصدقات العمار في مقام بيان أصر الحكم لا في مقام بيان كيفية تطبيقاته. هذه الأدلة في مقام بيان استشباع قصناً من إنساء والصدقات لا في مقام بيان كيفية التقبيق ولذلك اكتشف لدينا معاناً قلت له اشتركو ولا شيء ولا تجعلينهما غلوا إلى عمق ولا السفاح يسألونك ماذا ينتقول كل العاق والفاضل الجد بما فيما الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك هذا ما المسألة الثالثة لا فرق في المأونات بينما يصرع عينه حثلاً مثل الحق والشر وبينما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الفرش فرش ينتبع هذا فإذا احتاج إليها في سنة الرد يجوز شراؤها من وان وإبطال يعني تقدر ساعة الثجاجة نرف نفسه لأننا سجلنا المؤونة والمؤونة يجوز أفضل من الربيع ربيع عشرين ريال تقدر فلنفتنا قدلنا عشرة و عشرين سجاجة وإن رضي على الثجاج دي سنين متحدثين لماذا؟ لا إشكال ولا ريب هنا صورتان الصورة الأولى أن هذا السجاد يبقى محتاجا إليه في إدسان فإذا كان محتاجا إليه في كل سنة يحتاج لاستعماله فهو مما في كل سنة ولا يتعلق بالخمس هذا دلال من محل الكلام محل الكلام ما إذا اشتريت السجاد مثلا للانتفاع به وبعد مرور سنة عليه استغنيت عنه افتغنيت عنه يتعلق بالخومس او لا لا هذه السؤال الثانية محنة فالصور اولي رأيك لانه مؤونة اذا اشتريت السجار وصار عندك مؤونة سنة ينتفع بيك بعد ذلك ينتفع بالوقت هل يتعلق بالخومس لانه مستغني عنه او لا يتعلق يقول سيدنا عبد الصورة لا يبقى الله يقول لوجهين الوجه الأول صدق عنوان المعونة عليه حتى العدم الثلائعان والوجه الثاني عدم صدق الرمينة عليه أما الوجه الأول هو صدق عنوان المعونة عليه حتى العدم الثلائعان فبيان ذلك أن هذا السجاد سيحتاج إليه في وقت الأوقات. هذا بلا شك. والناس تشتري هذا السجاد عيرة، تغارب استخدامه مع طلائها على أنه سيستغنى عنه في وقت الأوقات. مع طلائها من هذا؟ مع طلائها من أن الأرجل مع ذلك يقدمون. على كله للسجاد أربع سنين، قابل المسمى ما تحبه. فيقدمون على شرائحه بغرض الانتفاع والاستخدام مع طلائعه على انه سيستغنى عنه بفتح من المتاع. هذا دليل على أن السجاد يعد بنظر العرف مؤونة وإن استغني عنه. دلونة. يعني الاحتياج إليه والانتفاع به في بعض الأوقات كاف في عدده مغوناً وإن استغني عنه في بعض الأوقات المقصود هذا المقصود كافٍ في عدده. ومن الظاهر ان بقائها بعد اختبار السنه لا يدل له في هذا الاستثناء بعد فرض قسم المعونات بين المتعارف خارجا فمن جد من الامور المحتاج الى في الاعاشه حتى بالغ استثناء إذا اقتصاد الايجار عند عصا نوع من اضطرار قد ما مثل ونحوها مما لا شك في تعارض ملكيتها أن الهدف يقضبون على سنة يطنقى لا يقولوا فهذا الراس يسترمعون للاحظة ثانتين إذن لأن استأجب سنتين أضعوا المكتجة لا يخدمون على ذلك مع العند أنهم يستغنون عنها بعد ذلك تقدامهم على ذلك في يدها عن أنهم حتى بعد ومن المعلوم جريان العادة على بقاء هذه الأمور غالبا وعدل استهلاكها في سنة واحدة وهذا لأني من استهلافها هذا بجد. على أن موضوع الخمس للجسدان في ذو الموضوع الخمس ولا ممن عنوان الغني مظاهر غرفا في الفائد الجديد إذا مفائدة جديدة ما يقضل إذا مفائدة جديدة ما يقضل ما فعلان هذا أنت جدت أموال وهذه الأموال الآن سعرها ألف ريال مقت الميراث خصوص ميراث ما بعد سنة بعت هذه بعت هذا الميراث بألفين ريال ما يقال تفتت هذه جديدة لا يستقل يا رنوان أو مثلاً بالنسبة إلى الصبي كما هو مثل سيد الكوري إننا على رأيه أن الصبي مع الخمس أنه إذا توجر، إذا تاجر الولي في اموال الصبي وربح الصبي من خلال التجار هذا الرجل لا يجب فيه الخمس لا قبل البلوغ ولا بعد البلوغ لا يجب فيه الخمس قبل البلوغ في حديث الرافع في عام ما لا يعلمه الدال على رفع الدال على رفع قلم التكليف تكليفا وضعني ما طارش ما طارش بعد ما يظهر حتى الرضا الموجود الرضا وجود المحتال على الملو لا يجب في خمس لأنه لا يعد غنيما لأنه ليست فائدة جديدة. فائدة الغامق ما في الفائدة الجديدة بناء على هذا الاستقراء هذا القرش قبل سنة هو مممون الآن صار مممون لا يسقط عليه إيمان الغامق لأنه غيّة فائدة تبيه؟ الرد؟ المسألة الرابعة ستون يجوز تفراد المأون من الرش وإن كان عنده مال لا خلس فيه عند الأموار اثنين ميراة وأرباح يريد طلع المؤون من الأرباح حتى يقل المؤون يريد طلع المؤون من يجوز إخراج المؤون من الرف وإن كان عنده مال لا بأن لم بعلم به الخلس الأمام لو بعلمه أخرى للفهم فلا يجد إخراجها من ذلك يعني المال الآخر غير رجل الميران مثلا بجمامها ولا التوزية مثلا يطلع من هذا نفس الله لا يجب أن يطلع جميعا هنا من, من ال... وإن كان الأحواط التوزيع وأحواط من ان يخرجها الزوانية من ذلك المال الذي ناخذ وصر سيدنا حدثة سرور أن الأقوال ها هنا بل و القول الاول انه يجب اخراج المؤونه بتمامها من المال الذي لا خوف فيه لا ننسى والدليل على ذلك أن الدليل الذي دل على جواز المعونة من الرجل. ما دليل في ما دليل اللبين. حسب سيارة. سيارة. قال تدل على وجود اخراج الخنس في الرجل. يجب اخراج الخنس. لكن عندنا ادله اخرى تدل على جواز صرف في في المعونة. ما دل على جواب طرف الرزق المهونة مدريد تبين مدريد إن كان دليلا لبية كالإجماع قام الإجماع على جواب صرف الرزق المهونة أو قاعدة نفي الضرر فإنك إذا لم تصرف الرزق المهونة تتضرر أنك تحتاج المهونة من الوال. الإجماع وقاعدتنا في الضرار تدلان على جواب صرف في المونة وهذا الدليلان الدليل والدليل الذي يسقط فيه على الحجر متيقان والقدر المتيقن من صرف الرض في المونة صورة عدم وجود مال آخر لا عند ما الآخر إلا هذا الرض المونة أما إذا عند ما الآخر من على أنه يجوز ذلك صرف المونة على فالأجل الأولية تدل على وجوب إخراج كل سنة منعبنا أجل كان عيني لقصر في الرسم ما هذه الأجل كان عيني لقصر في الرسم ما هو. لأنها دليل ردي والدهين الذي بيقصر فيها على القدر المتأسان فالقدر من جواء في الرسم إذا أمثل هذا ما إذا كان عن الكمان أقصر وإن أن الدليل لقصر مثل قول الإمام في صحيح عليك المزيان بعد مؤونته ومؤونة عياله يجب الخامس بعد مؤونته يعني يجوز لك تفرد في المؤونة هذا يجب أن يفرد لكما يفرد في عقل المسيحة يعني له إطلاق يؤخذ بإطلاق يقول له منطرق والإنفتراف مانعه من الإطلاق منطرق إلى أفوض الحاجة بعد مؤونته ومؤونته يعني إذا كنت محتاجا إلى فرق الرس المؤونة تصبح الرس المؤونة أما إذا أنت محتاج لأننا عندك أموال أخرى فلا فرق الرس المؤونة وإذا كنت في المؤونة لأن أموال أخرى إذا الأدلة اللحظية وإن كانت مطلقة إلا أنها منصفة لصورة حجر فهذا هو الدليل الذي ساقه القائل بعدم جواز صرف المؤونة من اذا إذا كان هناك مال مال وما خش سيدنا في هذه المقالات في اولا أولا ما عدنا دليل للدريل يعني الدليل الذي يدل على جواز سرط الرجل في المؤونة مو دليل حيث يجب أن نقطع على الحجر المثير القائل وإنما هو دليل لفضي كصحيحة عليهم من زيار القائلة بعد مغونته ومغونة عيانه دليل لليل نفسه وعما قولكم بأنه منطرس هذا من الانسراب لا مبرر إليه ولا من شاء الله هذا الانسراب لعبود أن يستمر لقرائم ترسيه كثم نجال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 ولكن هذا هو مسؤولي وقال لي ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت من اردت من اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ما هو الثليل على التوزيع لقاعدة العدل والإنفاص فإن العقلاء استقرروا سيرتهم على العمل لقاعدة العدل والإنفاص من باب العدل والإنفاص أن تتوزع بينهم لأنه إذا أتقلع كل دمونة من الرئيس يقل حق الفقراء السادس فمن باب العدل والإنفاص لهم فأقل تتوزع بينهم المسألة من الرئيس وغير الأمراض أجاه السيد ناقض بس السرّاء، انه ما علم القاعدة مقاعد العلم. نقول: الله نقول: بالعزل نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: حتى نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: نقول: إذا ثبت عدم جواز صرف المؤونه من الربح فمقتضى العدل ان تاخذها من المال اخر بتمامها واذا ثبت الجواز فأخذ المؤونه من الربح لا ينافي العدل منه حقي ليس نفس العدل معا اخذ حقك وليس منافي معاي بل فهذا الاستدلال اشبه بخصابيات الخطباء القول الثالث أن يقال بأنه لا يجوز صرف المؤون من الرزق، بكمانا والدليل على ذلك ما كانت فالإطلاقات أجلل بعد مؤونتي ومؤونتي عينة بعدين يقول ولو كان عنده عبد أو جارية أو داب ونحن ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤمن. عند دارك فمحتاج أولاً محتاجة ليس مو ليس لنتهي مثلاً أنه محتاجة أو محتاجة ولكن عنده دار هذه الدار لو ما كانت عنده لكانت قيمتها من المعلم يعني هو محتاجة قيمتها عبادنا دار 50 ألف. لو لم تكن عنده هذه الدار لكانت من 50 أرد صلقته في المعلم لأنه محتاجة قيمتها هل يجوز له أن يأخذ مقدار خمسين ألف من الدار من المكدر عند الآن من المكدر من المكدر وعند دار من هذه الدار المكدر من المكدر من محتاج على المكدر <تصفيق> من المكدر من المكدر من المكدر من المكدر من من هذا من على من من المكدر من المكدر من المكدر من المكدر من المكدر ولو كان عنده عبد أو جاريته أو باب مما لو بل يكن عنده كان من يعني فهذا كمتهم من المؤنين لا يكون احتفاظ كمتهم من المؤنين واخذ مقدارها تاخذ مقدارها من الزجاجة بل يكون حاله حالاً من يحتاج إليها وقتها حالة حال الشخص اللي ما نحتاج إليها ال صحيح انت مش طولة ال التي هي قيمه الباب بس لدينا مواليد هذا المواليد هذا المواليد هذا المواليد هذا المواليد هذا المواليد هذا المواليد هذا المواليد هذا المواليد هذا المواليد هذا المواليد هذا المواليد هذا المواليد هذا المواليد أما الدار من المواليد هذا المواليد التي المواليد هذا المواليد هذا لا هذا المواليد هذا المواليد من المواليد هذا إلى هذا المواليد هذا المواليد ما ذكره سيدنا خدسة الروح أن المستثنى من الأجل عنوان المهنة تجوز لفترة الرجل في المعنى والمعنى ظاهرة في الفعلية لا تقديريه التقديرية والقوة الآن هو وفعلوا من المعنى الدار أما قيمة الدار في علاج؟ المهنة. لو كانت قيمة الدار عندك لفترة ليس كلمة معنى أما في والمؤن أعمالاً ظاهراً في السعيّة، فما هو فعل المؤن الدّاف؟ وأن ما قيل فعل المؤن حتى تصفنا وتخرّن ويبحث. صار قادم، فلم صارنا؟ نقول لا تدل على ذلك، وأن أعمال المؤن مو ظاهرة في السعيّة، دوّرنا ذلك وشكفنا وقصر في مقام التقصيّص الخدم. أجلة الخمس تقول أخرج الخمس من هذا الرجل عندك مئة أخرج الخمس المئة أجلة الثانية تقول الخمس بعد المؤونة كما تدري المؤونة تخطأ بالمعونه الفعلية أو تعمل حتى المؤونة التقديريه فالمخصص مصمومه مردد بين الأقل قال ان هيقتصر في مكان التكفيت على الحجر متى كان هو الاقل وفيما سواه يرجع لعموم اا اا لو كان عنده عبد جار نائب الحساب في مدينه لا يوجد نائب الحساب في مدينه لان ما منفع لنا قوه كان هذه المساله تماما وهناك المساله السابقه فتعبير السيد هنا تعبير المقرر فهذه المساله من متقرعات المساله السابقه ومن نتائجها اشتباها هذه المساله من مقدمات المساله السابقه مو من متقرعات المساله السابقه ومن نتائج المناطق المرونه ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قثر على نفسه هذا فرع ثاني يترتب على هذه انواع فلو قثر على نفسه يمجب ان يتكلم وان على نفسه قثر على نفسه كما انه لو تبرع بها متبرع واحد غير اتبرع المقنان يقول اتبرع عني اذا احكي بالمقدار اللي كنت اهدت ومن المقنان احسبوا ربحا لعنى على الاحواق بل لا اقبع خوة مسألة الثالثة والستون إذا اتقرق من اقتداء سنته إلى مؤونته أو صرق بعض رأس المال فيها قبل حصول الرئيس يجوز له وضع مقداره من الرئيس والسكتون الرئيس كذكرنا سالك صارت أفضل المؤونة المؤونة ذكرنا سالك أنها على نوعين مؤونة السنة ومؤونة اذا ما هو مستحيل الراي يعني انت لدى في احبك جميع ما يصرف في انا هذا يستحمل يستثنى يستحيل ان ولو كان حربا ان الآن ان واشتريت ان يستحيل ان يستحيل ان يستحيل ان يستحيل ان يستحيل ان لا يستقرض من ابتداء سنة لمعونة او صرف بعض رأس المال فيها حتى المعونة قبل حصول الرجل يجوز له وضع هذا المكان يجوز له هذا المقدار يجوز له هذا في معونة الرجل في معونة الرجل معكم هذا في معونة سنة ليش يعني الآن مثلا انت اقترب اقترب خمسة آلاف ريال عليكم السلام ورحمة فاقترب خمسة آلاف ريال لماذا يعني مؤونتك مؤونتك السنبيل او او انه عندك رأسمان معين فهو خمسة آلاف ريال مقرد رأسمان صرف من رأس المال في. بعد أن صرفت القرض أورأ سلمان في مؤونته بعدين في الشهر الثالث من السنة حصلت على شنو؟ ردح ومرت سنة كاملة على هذا الردح اللي عليه الحلوية شفت الآلاف ريال مرد سنة كاملة الآن أنت تقول أستكمل خمسة الآلاف ريال اللي صرفتها قبل حصول الرزم وكانت قرباً أو كانت رأسماً. أثبتني أنا من العدد الألف ريال يحسب على رأس المجهد، لأن الأدب تدلت على جواز استثناء المعورة إلى على ربع من الربح لا معورة تدلت على ربع من الربع، الرقبة. أنا أثبت أدلة على قسمين، أدل أدلة تدل. على وجوب إخراج الخمس من شنوه؟ من الرجل من حين الظهورية وأدلة تقول أفرف هذا الربح في المؤونة من بعد قاعد الإرضاق أو من بعد الشرق من الآخر هذا مرد yeah. المؤونة التي قبل الربح من الربح. ما تقول عليه عليها فلا نستطيع فراضح ويختلف. تصير إذا استعرض من ابتداء ذنكه لمؤونته أو صرف بعض رأس المال لو عند رأس المخمص فرقه فيها المؤونة قبل حصول الرغم يجوز له بوضع المقدار الذي فرقه من الرغم على هو فرق الرئيسي المسألة السابعة والستون يأتي الكلام عليها إن شاء الله, إن شاء الله.